بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم إ ن ز ل ز ل ة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل م ر ض ع ة عما أ ر ض ع ت وتضع كل ذات حمل حملها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 ف إ ن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من ع ل ق ة ثم من, من م ض ا ت مخلقة وغير مخلقة ثم من م ض ة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم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 ومنكم َُِْْ من َ يتوفى َََّ ومنكم َُِْْ من َ يرد ُُ الى َ أ َ ر ْ ذ ل العمر ُُِْ لكي َِْ لا َ يعلم َََْ من ِ بعد َِْ علم ٍِْ شيئا َْ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 و أ ن ا ل س ا ع ة آ ت ي ة ل ا ر ي ب ف ي ه ا و أ ن ا ل ل ه ي ب ع ث م ن ف ي ا ل ق ب و ر و م ن ا ل ن ا س م َ ن ي ج ا د ل ف ي ا ل ل ه ب غ ي ر ع ل م و ل ا ه د ى و ل ا ك ت ا ب م ن ي ر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 や ل をみんなに言ってくれたら、まだやだを言ってくれたら、まだやだを言ってく ل た و ل だやだを言ってくれたら、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 فليمدد بسبب إ ل ى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيض وكذلك انزلناه آ ي ا ت بينات وان الله يهدي من يريد ان الذين آ م ن و ا و الذين هادوا و الصابئين و النصارى و المجوس و الذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد أَلَمْ تر أَنَّ اللَّهَ يسجد لَهُ ل مَنْ م تَرَ ا ا يَسْجُدُ فِي س وكثير ا الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ ت وَمَنْ و فِي من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من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 يصهر بما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق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 و اذن في الناس بالحج ياتوك رجاله و على كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام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 و ا ل ب ُ د ن َ ج ع ل ن ا ه ا ل ك م م ن ش ع ا ئ ر ا ل ل ه ل ك م ف ي ه ا خ ي ر ف ا ذ ك ُ ر ُ ا س م ا ل ل ه ع ل ي ه ا ص و ا ف ف إ ذ ا و ج ب ت ج ن و ب ه ا ف ك ن و ا م ن ه ا و أ ط ع م و ا ا ل ق ا ن ع و ا ل م ع ت َ ر ُ كذلك سخرناها لكم لعلكم ت ش ك ر و ن لينال الله لحومها و لا دماؤها و لا كي يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم わ بشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آ م ن و ا إن الله لا يحب كل خوان كفور أ ذ ن ذ ل الذين يقاتلون ب أ ن ه م ظلموا إن الله على نصرهم لقدير ا ل ذ ي ن أ خ ر ج و ا من ديارهم بغير حق إ ل ا أ ن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض ل ه د م ت صوامع وبيع و ص ل و ا ت ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا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 わいな يوما عند ربك كالفسنه مما تعدون وكاين من قرية امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها والي المصير قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين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 وما أ ر س ل ن ا من قبلك من رسول ولا نبي إ ل ا إ ذ ا تمنى أ ل ق ى الشيطان في أ م ن ي ت ه الا اذا تمنى ا ل ق الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آ ي ا ت ه و ا ل ل ه ع ل ي م ح ك ي م ل ي ج ع ل م ا ي ل ق ي ا ل ش ي ط ا ن ف ت ن ة ل ل ذ ي ن ف ي ق ل و ب ه م م ر َ ض ٌ و ا ل ق ا س ي ة ق ل و ب ه م و إ ن ا ل ظ ا ل م ي ن ل ف ي ش ق ا ق ب ع ي د و ل ي ع ل م ا ل ذ ي ن أ و ت و ا ا ل ع ل م أ ن ه ا ل ح ق قُمِر رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَدِ الَّذِينَ أ م َ ن ُ و ا إ ل َ ى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ و لا يزال الذين كفروا في مريت منه حتى ت أ ت ي ه م الساعة بعتة أ و ي أ ت ي ه م عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آ م ن و ا و عملوا الصالحات في جنات النعيم و ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا و ك ذ ب و ا ب آ ي ا ت ن ا ف أ و ل ئ ك ل ه م ع ذ ا ب م ه ي ن و ا ل ذ ي ن ه ا ج ر و ا ف ي س ب ي ل ا ل ل ه ث م ق ت ل و ا أ و م ا ت و ا ل َ ي ر ز ق ن ه م ا ل ل ه ر ز ق ا ح س ن ا و إ ن ا ل ل ه ل ه و خ ي ر ا ل ر ا ز ق ي ن ل يدخلنهم م د خ ل ي يرضونه و إ ن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم ب غ ي عليه لينصرنه الله إ ن الله لعفو غفور ذلك ب أ ن الله يولج الليل في النهار و يولج النهار في الليل و أ ن الله سميع بصير ذلك ب أ ن الله هو الحق وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ م ِ ن دُونِهِ هوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ ت َ ر َ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْارْضُ م ُ خ ْ ض َ ر َ ة ً إِنّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ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 إ ن ا ل ل ه ب ا ل ن ا س ل ر ؤ و ف ر ح ي م و ه و ا ل ذ ي أ ح ي ا ك م ث م ي م ي ت ك م ث م ي ح ي ي ك م إ ن ا ل إ ن س ا ن ل ك ف و ر ل ك ل أ م ة ج ع ل ن ا م ن س ك ن ه م ن ا س ق ك و ه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 あ تعلم أن الله يعلم ما في السماء و ا ل أ ر ض إن ذ ل ك في كتاب إن ذ ل ك على الله يسير و يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا و ما ليس لهم به علم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 قل افانبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا و بئس المصير يا ايها الناس اضرب مثل فاستمعوا له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 パパ ك リヒインアラコウィアゼーズアラ ا ヨストフィミナルマエカティリュ ل ラウミナナスインアラサミーンバスイー يعلم ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم وإلى الله ت ر ج ع ا ل أ م و ر يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده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 ف أ ق ي م ا ل ص ل ا ة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير